بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا ليوم بدنه في الحطمه وما 124. نار الله الموقدة 125. التي تطلع على الأفئدة 126. إنها عليهم مؤصدة 127. في عمد ممددة